وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المستمعون الكرام وصلنا في الكلام في كتاب الوجيز في أحكام تجويد كتاب الله العزيز إلى أحكام الميم واللام الساكنتين بعدما بينا أحكام النون الساكنة والتنوين وهي أربعة أحكام أولها الإظهار ثانيها الادغام ثالثها الإخفاء رابعها الإقلاب وبينا كل واحد من هذه الأحكام الأربعة بما يسره الله تعالى واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام الميم الساكنة وبعض من أحكام اللام الساكنة كذلك حالات الميم الساكنة للميم الساكنة ثلاث حالات أولا الإدغام الشفوي تدغم الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الميم مثلها بغنة مقدارها حركتان ويشترط أن تكون الأولى ساكنة أي الميم الأولى لا بد أن تكون ساكنة والميم الثانية متحركة مثل قوله تعالى واضرب لهم مثلا فتلفظ هكذا واضرب لهم مثلا فتصبح الميمان ميما واحدة الحالة الثانية من حالات الميم الساكنة هي الإخفاء الشفوي تخفى الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء مثل قوله تعالى ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة فتلفظ بلا ضغط قوي على الشفتين وتقرأ هكذا ترميهم بحجاره كذلك قوله تعالى وهم بالاخره تلفظ هكذا وهم بالاخره يذكر بعض القراء المعاصرين ضروره انفراج الشفتين عند الاخفاء الشفوي والاقلاب ويبالغ بعضهم فيقول لا بد أن يرى الناظر أسنان القارئ عند هذا الحكم وبعضهم يقول يجب أن تكون الفرجة بمقدار رأس القلم وآخرون يقولون بقدر رأس الإبرة وكل هذه الأقوال ضعيفة ولا دليل عليها كما ذكر ذلك بعض المحققين في هذا العلم والله تعالى أعلى وأعلم الحالة الثالثة من حالات الميم الساكنة هي الإظهار الشفوي تظهر الميم الساكنة مع جميع الحروف عدا حرفي الميم والباء وتكون أشد إظهارا عند الفاء والواو مثل ولهم فيها فلا بد من الاعتناء بإظهار حرف الميم قبل حرف الفاء فتلفظوا ولهم فيها من دون مبالغة وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهنا جاء بعد الميم الساكنة حرف الواو فلا بد من إظهارها والعناية بها فيتم إظهارها بالطبع من دون مبالغة عليهم ولا عليهم ولا أحكام الميم والنون المشددتين ذكرنا حالات الميم الساكنة والآن إن شاء الله تعالى نذكر أحكام الميم والنون المشددتين أولا حكمهما حكمهما أيها الأحبة في الله إظهار غنة الميم والنون حال تشديدهما فالغنة لازمة لهما ومقدارها حركتان وذكرنا أن مقدار الحركة هو خفض الإصبع وبسطه حركة طبيعية وغنة الميم والنون تظهر من الخيشوم إذا كانت مشددتين سواء كانت في وسط الكلمة مثل محمد الجنة أو آخرها مثل اليم عليهن الجان وهكذا تبين لنا أحكام الميم والنون المشددتين والأمر فيهما يسير بفضل الله تبارك وتعالى والآن نشرع في الكلام عن اللامات السواكن أي اللام الساكنة في الكلمة أولا الألف المعرفة الشمسية والقمرية الشمسية والقمرية للألف المعرفة إذا وقعت قبل حروف الهجاء حالتان قمرية وشمسية أول اللام القمرية وهي اللام الواقعة بعد الحروف الآتية الألف الباء الغين الحاء الجيم الكاف الواو الخاء الفاء العين القاف الياء الميم الهاء، المجموعة في قولنا ابغ حجك وخف عقيمه وسميت قمرية لأنها تظهر في النطق مثل لام كلمة القمر القمر فحكمها الإظهار المطلق ومثالها الأنعام البر الغمام الحميم الجنة الكوثر الوالدان الخير الفتنة والعافين القمر اليوم المال الهدى اللام الساكنة الثانية هي اللام الشمسية وهي اللام الواقعة بعد حروف الهجاء غير المذكور في القمرية وهي حرف الطاء الثاء الصاد الراء التاء الضاد الذال النون الدال السين الضاء الزاي الشين اللام المجموعة في أوائل كلمات البيت الآتي طب ثم صل رحما تفز ضفدى نعم دعس سوء زر شريفا للكرم وسميت شمسيه لانها تدغم مثل لام كلمه الشمس فلاحظ الفرق بين كلمتي القمر الشمس القمر لم ندغم الالف واللام في حرف القاف القمر أما كلمة الشمس فأدغمنا الألف واللام في حرف الشين فقرأناها الشمس وهذا ورد عن طريق التتبع والاستقراء للغة العرب فحكمها أي حكم اللام الشمسية الإدغام مثل الطامة الكبرى الثمرات الصابرين الرحيم التواب والضحاء والذاكرين الناس الدين السميع الظن الزجاجة الشمس الليل ثانية اللام الساكنة الواقعة في الفعل لللام الساكنة الواقعة في الفعل سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا وسواء كانت اللام في وسط الكلمة أو في آخرها ثلاث حالات أولى هذه الحالات هي لام فعل المضارع تدغم إذا جاء بعدها حرف الراء أو حرف اللام مثل قوله تعالى ألم أقل لكم تلفظ ألم أقل لكم وتظهر مع باقي الحروف مثل قوله تعالى يلبسون يقول ثانيه لا مفعل الماضي تظهر مع كل الحروف بلا استثناء مثل قوله تعالى أرسلنا فقلنا جعلنا التقى قلتم إلى آخره من الأمثلة ثالثا لا مفعل الأمر تدغم إذا جاء بعدها حرف الراء او حرف اللام مثل قوله تعالى وقل رب زدني علما فتقرا وقل رب زدني علما وقوله تعالى قل لكم تقرا قل لكم وتظهر مع باقي الحروف مثل قوله تعالى قل نعم وقوله تعالى قل اعوذ برب الناس ثالثا اللام الساكنة الواقعة في الحرف المراد بها لام هل وبل ولهما حالتان هما الإظهار والإضغام أولى هذه الحالتان الإضغام تدغم لام الحرف إذا جاء بعدها حرف الراء أو حرف اللام مثل قوله تعالى بل رفعه فتلفظ بل رفعه وقوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى تلفظ فقل هل لك إلى أن تزكى ثاني الحالتان هو الإظهار تظهر لام الحرف مع جميع الحروف عدا حرفي الراء واللام مثل قوله تعالى هل ثوب الكفار وقوله تعالى بل زعمتم وقوله تعالى بل سولت رابعا تفخيم وترقيق لام لفظ الجلالة الله للام لفظ الجلالة الله حالتان التفخيم ثانيا الترقيق أولا التفخيم ثانيا الترقيق ونضرب على هذا امثله إذا وقع قبل لفظ الجلالة ضم فتفخم مثال على ذلك قوله تعالى إني عبد الله إذا وقع قبلها فتح كذلك تفخم مثال على ذلك قوله تعالى قال الله عند بدء الكلام بها أي عندما نبدأ بها في الكلمة مثال على ذلك الله الذي إذا سبق لفظ الجلاله بحرف ساكن ينظر ما قبله إذا كان مفتوحا أو مضموما تفخم مثال على ذلك قوله تعالى أرنا الله جهره وقوله قالوا اللهم هذه أربع حالات التفخيم للفظ الجلالة ضربنا على كل واحدة منها مثالا أما حالات الترقيق فهي ثلاث حالات أولها إذا وقع قبلها كسر ترقق أي جاء قبل لفظ الجلالة حرف مكسور ترقق ومثال على ذلك قوله تعالى يرفع الله الحالة الثانية من حالات الترقيق إذا سبق بحرف ساكن وكان ما قبله مكسورا أي إذا سبق لفظ الجلاله بحرف ساكن وقبل هذا الساكن مكسور، مثل قوله تعالى: وينج الله الذين اتقوا فكما تلاحظون كلمة ينج آخرها ياء، والياء حرف ساكن في هذه الكلمة وقبل الياء. حرف الجيم وورد في هذه الكلمة مكسورا فلهذا يرقق لفظ الجلالة في هذا الموضع أما الحالة الثالثة من حالات ترقيق لفظ الجلالة وهي الأخيرة إذا وقع قبلها تنوين عند الوصل ترقق فيكسر التنوين لالتقاء الساكنين إذا وقع قبلها تنوين عند الوصل ترقق فيكسر التنوين لالتقاء الساكنين ومثال ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد فلا نقرأها هكذا قل هو الله أحد الله الصمد فلاحظتم أيها المستمعون الكرام الثقل الذي يكون عندما نفخم لفظ الجلالة بعد هذا التنوين في الوصل اذا لا بد من الترقيق في هذا الموضع قل هو الله أحد الله الصمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء جديد بعون الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته